وكان الله بما تعملون بصيرا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر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 و إ ن ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما ق ا ت ل و ا إ ل ا قليلا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 فمنهم من قضى نحبه ومنهم, ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إ ن شاء أ و يتوب عليهم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 ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها, نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء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 الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين من الصائمين والصائمات والحافظين فروجهم, والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم م غ ف ر ة